لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي ب ل ذ ي ن من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم خشية م ش ف ق و ن و ا ل ذ ي ي ن هم ب آ ا ت ر ب ه م ي ؤ م ن و ن والذين ه م ب ر س و ع ه النابلسي و للعلوم الاسلاميه ب وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ موسوعه ا آتًا م و النابلسي ة ل ل ع ل و ن فِي الاسلاميه خ ي م و س و ن ع ي النابلسي خ ي ت و ه ه ا ا ب ق و ن ل ا ن ك ل ف ل و م الاسلاميه إ و ه و د ي ن ك ت ا ط ق ب ا ل ح ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم أ ع م ا ل من موسوعه ا ل و ن حتى إ ذ ا أخذنا متر ف ي ه م ب ا ل ع ذ ا ب إ ذ ا ه م ي ج و ن لكم منا لا تنصرون قد كانت آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم َْ ي ََ ت د ب ر ُ ا القول َْ أ َ م ْ جاءهم ََُْ ما َ لم َْ ي َ أ ْ ت ِ اباءهم َُ ا ل ْ أ َ و َّ ل ِ ي ن َ أ ام ْ لم َْ يعرفوا َُِْ رسولهم ََُُْ